بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رسول ربي صلى الله عليه وسلم بني شيبان اسلام إسلام ما تيام في وجينها سولي سنيقان نموت وهي نمجها إلى لتأرقني كانتنين بردقان عمال رسول ربي إرّا الله عليه وسلم نما تقافي نما قدّان لئي غر إسلام ما ياما مليهن ديسان رسول ربي عمّا ويت جرى جحانكان أرغن باني شايبان نمدغة نيشو وفر رأي تيساني جرى جحانكان واجيين فتونا دان غاياتهين حاساوو تيسينان أكا نجدانين جرانا إيهن جر اللين نتى ورخز رج الرأي جتة، خذ رجين توني قصد دو بيكام طوله جند يثريب أكيساتي، خذ رجين قفامتي قصدي برعلى قصد جرة تسعود جنيرتو أوثي تجدمتو، جر كلمان أنصار ورته الرأي بودرة أنصار جدمان، خذ في أوثين كني ور أنصار الرأي. يسر باقا جن نكوني مدينة رسولة ربيتي مكا راكي لو لبشان فاقاتي يو تقاتي دوبا رسولة ربي صلى الله عليه وسلم جرا كان واججين حاسا وطيسيناني غافي اجائبا غافatan ما جرانين يا جرانا اسي ور يهودا والي إي جرسني نتيار يا محمد جدّين. رسول ربي صلى الله عليه وسلم زمن إسحاني وأنجروا قبّق بن هند إساته. دون فتاة ونمت عومتي. نمجرش فطومتي. وأنّنا إسات دعي. رسول ربي صلى الله عليه وسلم نمقبقب قبّق. إنّه الجبع إنّه اللعف. إنه إسلام ما تعدى وما ججباتا فيه إنه إسلام ما تتكبه لرسول ربي قرآن كما قبان أمتار داعين أكستهو قبا رسول ربي صلى الله عليه وسلم عالمك نكيس ساكمتو إراج ما بيكان أكما بني شيبان كان بيكان رسول ربي صلى الله عليه وسلم بني شايباني في مملكة فارس يوم كان موت ما بيا فارس أكو ما بيكن فيه يوم بني شيء بن بني شيء بن تك إسع جرتي كسر جرتي أكو ما رسول ربي يهودان يهودان جرت أمو كنا فرسول ربي صلى الله عليه وسلم وان توتا امه الردغاني في كامه الربي كن كن الله غرمت قبتني توت نوجينها سوى يو كانه مغاريت يعني يو كانه مبدا يعني اساني على كل هال وجن نمون جيرانكوني كان كيس جرعة بكمان. رسول ربي صلى الله عليه وسلم كان قمت قبتنيت ما إجناك كنا يا جرنا جرجحن كان جرنا. ما سنين هذا هو بربادا تكفر قديمته تني جراني. إيه يا رسولة انتنا رسول انتنا إنتنا رسول مائة نامن يجرون تي أرأى رسول جناتنا القاعد دو بجر قد تااني رسول ربي الله صلى الله عليه وسلم وجين قد تااني كرا ربي تياما سبحانه عز وجل اسلام ما اللي ارى في, في قرآن ربي ارى تي قرآن اكو مقصوه تبيرو يروع من قرآن تي سن جار كانت اللي قرآن ربي قرآن واروني جهنكم ويتمثا او دو افدوبا غران قالين اسلام ما سينا سبحان الله سيراكي نراتي ويتيقرانو أثين دورا عبليان إسلاما نمني يو قرآن داقهو إسلامهو تكتوكو دبانيتي ننجرة نمني تكتوكو قرآن يو داقه هينو لكن أكنات جماعات يانيتين إسلامهون كوني دببي أجائباتي ميتي برد عبانيتي ننجرة نددفه نموت باقي إيه كان همريان أو دونجرين إسلام ماتي حقيقاتي ربو ما كينا تويونا ما فيدا توتا ربين كرا أجائباتي إسلام ما في قبيس ساجرا إسلام ما كرا لافان فراتي إيغانا اللي إسلام ما داف كرا لافان سچوتي توتيتون قبي ربين كينا سي قبيسي خوني وانتين سي قبيسي واتو كولام توقفان يهودا وجين جيراتشون إساني كني أكدفاني إسلام ما كانت أبثاني إسان قولي ومن يهودا كن أمتا جائباتي يوجدو أوسيتي في جدو, جدو خزرجي في جدو إساني تلولي أرقامو يهودان تمال جتين بيتاني آخر زمانات نبيي وهي النفا نبيي سنجل ديمنيتنين أكا عادي في إرام لفرع, لفرع أبثاتي اسم فن ألفر جتين أخلاق أبدا أكنها قبضة يهودان سبحان الله. ده دنيا دنيار بربده ما هنا قرر جافة كان أمريكان نوكلير بومبير أنا وانا سينجود. وياه تقول توقفا. نما كم أمريكا فيت سد التماعول فيت. دوبا بني أو سي تي في خزرجي كانا ون يهودان حاسين تون قلبي كي ثبوت. يهودان يسان جبا تكون لي اتلاجهم امان نكون ليك عجيلان جبا. حن يهوداتنا توتتون مالي في جنان اوذي في خضرج كوني نبيين بهو تريها تشو هم, يو, كان نبيين هم يهودان يو نبيين يو نبيين به يهودان أباق أبانيهن صداتاً كانالي لكن أرأغا رسول ربي إرّا دبي كانت أغاني جنان دفتا غارين إساني مال غارين جدي رسول ما دورت آبتاني إفان يا ياتو تتين والينجدن والين واللهي نمني كوني نبييته كيهودان دوران إسنة تين لات دتسانتهن إفان وبهيت ننجرا يهودان دفتين ما كان أكا نهار كان قباني ها قبانو جرانين اجائب او دو يهودان وجي جراني او سيتي بخزره جسان كيساتي ومتا فقطا طوباتي سيلا جاري كون دفنين ان اسلام يعني برا دوبا دفنة يهودا كان جلانا بشكنات ها امنو ها قبانو جتتينين توتتون جهانتون والقرسيتي قباتي توقوكانا جيبا يهودا سانتو يدا فيه اسلام ما ايسان قلش لمتا هالي جراني قندا ياسر با اللي يروسانيتي إسلام ما تدد فيه إسان غالك ماليو جنة جدو إسانيتي لولا أجائبات تديما جدو أوسيتي في جزو جدو خزراجيتي لولا غافة بعاسكا عاس مبككا ما را بوعاس عاس ما لولي سني لوليك إيمان وقاما خانا وقاما كناني تقفا خانا كيسا ديم سفامي يهودان موقا والرغالو كوني أوسي في خزراجين كوني لولا أجائبا واللولان وقا نسان التولول انسكني وقا قلني تقفى على ارقام رسول ربي رسل الله عليه وسلم ارقام رسول الرأي ملي برا هجرة الرأي متي ارقام الرأي في هجرة الرأي قرقر ارقامني رسول ربي وقا قلني تقفى واللولتي دوبا والللساني كن جي اوتو ممراسة دبري بعئه او على الفراء والفت او سفي خزريينتون اماني خزر نمني محمد جد أمو صلى الله عليه وسلم حاسو إن كان بريدو وجين ججي إني نمتي هاسو مئاهي قرآن ربي معجذا أكد نمتي في دو وجين غو ساقر قدو قد أكد والفتاة ترتتنا حلاك الرانو باث ججم متاء إساني كيسات اللي أمامي إسانو جدني جران جلن رسول ربي دور الأبساني ما الجدنين إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم جرا يا رسول نتوتتنا نمأك إثاني والجب إن أقرر لفراتي جرخنا ولدت إفنيتين برادوفني ربنا الآن سين جرخنا ولدت نقابون نملا نأبد النجر اتوها إثنين إتوها سوى نجر جبا إثاني توجد الدفيس لأوما تقل يا رسول ربي جرخنا جبا جدو إثاني تباسو عشان ها سويته دبيك نرى للي قاف أبو عاتكوني لولا رسول ربي يتيف ربي فول فون دورت دبر سجد سبب اللي يكون أرقا موتين نمني هدو إسلام أماتي سينة جدشو إسيدي دوران أماني سنطلومي قرقودان إساني لفرنات أبامي أكاسي تكرتاني مداواني ربي روما ربين والآن رسول ربيتي يتيف لولا كانت الدفاء إسان جدو تقلش جدشو كانا فويو وانت جاركا إسلام ممات إسان نقيمالي دجنة وقفان وجي جرين يساي يهودا وجي جراتا يهودا جبا يهوداتي في وان لولا إسان جدوتي أرقميتي نجده كا والفت إنسا كا يسريبان كيثتي وان لولا كان داد فيه إسلام ممات إسان غالج كان قفاهمتي إسلام مماتي سيينو قفاهمتي دادفاني قلانيتي نين إسلام مماتي نما يامو جلقبان أوصي في خزرج تقول أتثنًا أك يهودا في الدرجة أبد شدند الأول تينيتين نمن الأول تهملاه والإنكار في خزرج تقول أنا يهودا في الرأب جناك جلو دد دفني سلماني دد ما والله دين الإسلام تقونا مجونا حتى أنا ما لين إساء لين جدو جرويو ديغسا ولر أوفي ولي قدوتو يدر درسا أوفي تنا ما إيه مرة ولر دبرو تنا ما إيه مرة تقو طيان ما انجلا جاهليا جل ديمتني أدان انفجعينا ولنجلا دين الإسلام تقونا مجونا كان أفو أوسي في قدرجي نكو وقاميك أبو الفيتاني لفرع عربة والقودو كان إسلام ما انتقو جوتي كناف رسول ربي صلى الله عليه وسلم دعوى اساني كنكيستي جرى جهن كنها حاسوي سي ساني جرى جهن قفاميتي نموت هدو اسوي سي ترسل عامر حاسوي سي بني شيبان اسوي سي بني عبسي بني حنيفات في نموته بر وليه حاسوي سي لكن امو جرفن امنون ربي بداتو إساني في Ati nämä Islama islamia ei mivär, nämä mekat islamia on magiessa, jotta tuu laulu kaudatti. Järjehän islamia on kun ei Asad bin Jabir ibn Abdullah, Auf ibn al-Harith, Rafi bin Malik, Qutbta bin Aamer, Qubta bin Aamer, Jaraknini. يا رسول ربي توتتين نت قللي كراوانة نويمته كنا اتيامنا جلاني ويتمسن بيلا مرسول ربي تي قلاني وانسي اي جنسير لا كيبل كنا هند توتتين نت تجسنا جلاني حالكنا انغرما دينا غر جلاني درسي الفرجة التجسنا والسلام عليكم ورحمة الله